أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفlamra كتاب محكمت آياته ثم فصّلت من لد حكيم خبيث. ألا تعبدوا؟ شيء وان استغفر ربكم تتوجهوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى و يؤتي خاف عليكم عذاب يوم كبير إلى <سؤال> الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إن يسلون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون زيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة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 فأخذنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاضرون هذا نعباء بعد وراء مسته ليقول أن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أهلئك لهم مغفرة وَمَا يُوحَى إِلَيْكَ وَبَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْنَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا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 إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينات من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما رحمةٌ لآيك يؤمنون به، وَمَن يَبْصُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوَعِدُهُ فَلَا تَكُو فِي بِدْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَاكَ يَحْرَبُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كذبوا على ربهم أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سبيل الله ويرهونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم وضعفدهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يصرون. لا إِكَالَذِينَ خسرو أَفْسَهُمْ وَظَلَعَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ لا جرما أن إنهم في الآخرة هم الأغصون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.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 في جهنم ويا قوم من اين ينصرني من الله ان كذبتهم افلا تذكرون ولا اقوم لكم اين دي الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول ولا أقول للذين تزري أعينكم لئن يأتيهم الله خيرا. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا يا قد جادلتنا فأكسرت جدالنا فأتنا بما تعبنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما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 أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِثْمِي وَأَنَا زَكِيٌّ أُمَّنْ مَّا تُجْرِمُونَ وَإِنْ وُحِيَ إِلَى نُوحٍ إن أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ الْقَوْمُكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع علف الك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون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 من اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقالم كبو فيها بسم الله مجرها ومرها إن ربي لغفور رحيم وهي تجريبهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزن يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين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 وقيل يا الضب العيني ويا سماء أطعمي وضيظ الماء وقيل الأمر واستوت على الجودي واستوت على الجودي وقيل بعد القوم عالمين.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 الا تنسئ ما ليس لك به علم اني اعوذ بك ان تكون من الجاهلين قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترخمني أكم من الخاسرين قيل يا أنح اهبغ بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من, من معك وَإِنَّمَا يُسَلَّمُ جَعَلُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّاء عَلَابٌ أَلِيمٌ تُمْكِنُ أَنبَاءَ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ لَا تَعْلَمُهَا إِلَّا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 أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجر إن أجري إلا على الذي فطرني أذا لا تعطون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسب السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتغلوا مجرمين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 أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدون جميعا ثم لا تنذرون إني توكلت على الله ربي وربكم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 تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تغرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولم ما جاء أمرنا نجينا هود و الذين آمنوا معه برحمت منا و نجيناهم من أذاب الغيظ وتيكعدو جحدوا بآيات ربهم. وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنئيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد من قوم هود.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 أن لَنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَجْعُلَ لَهُ إلَيْهِ مُرِيبٌ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنِ الْجِنَّ مِن رَبِّي وآتاني مِنْهُ رَحْمَةٌ سَمِعَنِيَ يُؤَوِرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ أَطَعْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَ عَلَيَّ غَيْرَ تَخْشِيعٍ وَيَا قَوْمَ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَسَأُهَا تَأْكُلُ فِي أُمِّ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ إن فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكتوب فلما جاء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 كأن لم يغلوا فيها ألا إن سغود كفروا ربهم ألا بعدا لتغود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِتَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِّرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم نوف وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن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 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُم مُنِيبْ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَن هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غير مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا شِيعِيَ أَبِيَهُمْ وَضَاقَ بِهِمْ ضِيقًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ أَصِيبُ وجاؤه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قومها أقول إبن أديه إن أطهر لكم.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 قال لو أن لي بكم قوة أو أأوي إلى ركل شديد قالوا يا نوت إن أرسل ربك لي يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع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 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا أَجْعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَأَرَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مَنْ بُؤُدٍ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإن قَافُوا عَلَيْكُمْ أَذَابَ يَوْمٌ مُحِيطٌ وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُ نَازَ أَشْيَاءَ أَهْمٌ وَلَا تَعْزُوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود فَقَوْمٌ صَالِحٌ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدِ فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودُ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَأْفَتُكَ لَرجمْنَاكَ وَلَوْلَا رَأْفَتُكَ لَرجمْنَاكَ وَمَا فعلينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخدتوه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب إن يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيم ولما جاء أمرنا نجينا شعيب والذين الذين آمنوا معه برحمت منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جادمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد السمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعون أمر في الرعون وما أمر في الرعون برشيد. يقدوم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبأس الورد الموهود. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الْرِفْدُ الْمَرْفُودِ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰنَ قُسُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ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 وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أفض ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم selamat. بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها خالدين be Come كان القرى بظلم وأهلها مصلح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 رب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما رب بك بغافل الأمة ترملوا.